بلى الله من راعي مقر بسم الله الذي خلق خلق الإنسان اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ألا إن الإنسان لا يطرأ الله استغنى إن إلى ربك الله I <laughs> I